قف بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه قف بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه وَاسْأَلْهُ مَوْفِرَتَهُ وَفَضْلًا إِلَّا أَنَّهُ مَا بُصُوَتَانِ لِسَائِلِهِ يَدَاهُ وَقُصُدُهُ مُنْقَطِعًا إلَيْهِ فَكُلُّ مَنْ يَرْجُوهُ مُنْقَطِعًا إلَيْهِ كَفَاهُ جميل الطائفه الخلايق كلها ما للخلايق كافل الا الله فعزيزها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه شملت لطائف الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطل ليس العيون تراه حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفيات أبدا فمن ضراء والأشباه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 طوعا وكرها خاضعين لعزه وله عليها الطوع والإكراه سبحان من علت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه طوعا وكرها خاضعين لعزه وله عليها الطوع والإكراه سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه ما كان يوبد من إله غيره والكل تحت القهر وهو إله أبدى بمحكم صنعه من نطفات بشرا سويا جل من سواه، وبنى السماوات العلا والعرش وال كرسي ثم على عليه علاه أبدى بمحكم صنعه من نطفات بشر سويا جل من سواه وبنى السماوات العلا والعرش والكرسي ثم على عليه علاه ودحى بصاط الأرض فرشا مثبتا بالراسيات وبالنبات حلاه تجري الرياح على اختلاف هبوبها عن إذنه والفلك والأمواه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتل عافاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتل عفاه وإذا بليت بغربة أو كربة فادعوا الإله وناديا الله لا محسن الظن الجميل به يرى سُوءَهُ وَلَا رَاجِعِهِ خَابَ رَجاهُ وَلِحِلمِهِ صُبْحَانَهُ يُعصَى فَلَمْ يَعجَل عَلَى عَبْدٍ عَصَى مُلاهُ يَأْتِيهِ مُعَاتِذَةً فَيَقْبَلُ عُذْرَهُ كَرَمًا وَيَغْفِرُ عَمْدَهُ وَخَطَاهُ ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويغفر عمده